والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصق والرهيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من رمل ولمرجان فبأي آل إربكوا ما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام فبأي آل إربكوا ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقالان، فبأي آل ما تكذبان؟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 ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي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 فاكِهَتَيْنِ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان فيهن قاصرات قرفي لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربك ما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان الإحسان فبأي آل ربكما تكذبان؟ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ النَّظَّاقَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخلٌ وَرُمَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ